قد أكمل استطاع السيد المسيح أن يكمل كل بر أكمل بر الناموس كله أكمل جميع النبوءات وأكمل الطاعة أكمل عمله الكرازي وأكمل الحب إذ أحب خاصته الذين في العالم أحبهم حتى المنتهي إن عبارة قد أكمل هي هتاف الفرح والانتصار هتف به الرب الذي صارع وملك وحطم مملكة الشيطان فهل تستطيع يا أخي؟ أن تنجح مثل الرب هل تستطيع أن تنظر إلى عملك الذي أعطاك الرب إياه وتقول قد أكمل ليتك تضع أمامك كل حين هذا الشعار الجميل العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته